ثالثا إننا نبرأ من هذه الدماء نبرأ من هذا الخروج نبرأ من هذا الاجتماع حول قول حول قصر الرئاسة وغيره من المنشآت وغيره في الشوارع، وأنتم تعلمون هذا قلناه تكرارا ومرارا نبرأ من ذلك